إلا الطبيب بطبي ودوائه لا يستطيع دفع موت قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوة والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى